وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون وأنتم لا تشعرون أن تقول نفسيا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله دني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرمة فأكون من المحسنين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 وهو على كل شيء وكيل له مقاليد السماوات والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون ولَفَعِيرَ اللَّهِ تَامُرُونِ أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجَاهِلُونَ وَلَقَدْ أُوحِي إلَيْكَ وَإلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنَّ شَرَكَتَكَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بل الله فاعبد من الشاكرين